وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب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 وقليل ما هم وظن داوود انما فتن فَسَّفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّاكِعَ وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَأْبِدٍ يَا دَاوُدُ إِنَّهُ جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر آل الأنبياء ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْرَ إِنَّهُ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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مس لي الشيطان بنصبه وعذاب اركض برجلك هذا بغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث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 قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا أل من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا نبأه بعد حين.